بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم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 ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله, لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فوصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين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 فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إت الله إن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 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا, هدى ولا كتاب وإذا قيل لو اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل, ما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير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 لفضيله الدكتور الله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 ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة الدنيا ولا يورنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث